لا يهرب السوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا أليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن فإن الله فإن الله كان أفوا قديرا الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون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 وَفَأْنَا فَوْقَ تُرُومُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْثَوْا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا وكفرهم بِآيَاتِ اللَّهِ وقتلهم الْبَاطِلَ بِغَيْرِ حق وَقَوْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُرَفٌ بَطَرَّ اللَّهُ عَلَيْهَا وَبَطَّ قَضَى اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قليلا وَبِكُفِّهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ مُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ إِيسَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الذين اخْتَلَفُوا فيه لفي شك منه ما له به من علم إلا اتباع الظن وما يَقِينًا يقينا من رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 وكان الله عزيزا حكيما وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة, ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا, وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاب نليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولا سنوتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح كما أوحينا إلى نوح والنبي إلى بعده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 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ليلا يكون لِلنَّاسِ لِيَلَّا يكون للناس على الله حدة بعد الرسل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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه ياتو يشهدون وكفى بالله شهيدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضلوا, أضلوا ضلالا بايدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسينا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بكم فأمنوا فأمنوا خير لكم وإنتكفروا فإن للهما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا ولا تقولوا على اه الا الحق انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسوله ولا تقولوا سلاما خيرا لكم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 ولا الملائكة المقربون، ومن يستكف عن عبادتي ويستكبر ويستكبر فسيحشوه إليه جميعا، فأما الذين آمنوا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأخذ فيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا فيعذبهم عذابا ولا يجدون لهم وديا ولا نصير. نصيرا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنتم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إِنَّمَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا وأنزلنا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم, ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتو لك الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك قل الله يبتيكم في الكلاله إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها رسق ما طعك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما طعك وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساءً فلذكر فلذكر مثل يبين الله لكم ياكم بهيمة للعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد غير محل الصيد وأتوم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا لا تحلوا شع إلى الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد البيت الحرام يبتغون يبتغون قضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يدري منكم شلآن قومنا صدوكم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان شديد اللہ